بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اليمه تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم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 عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا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 مؤمنات قانتات تائبات عابدات ساجحات فيبات وابكر يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ أَوْ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين